والطفل يبكي من الألم فقالت هذا ليس ولد بل كنت في بيتي فخرجت أنظر إلى الخادمة وهي ترني أكياس النفايات فجلست أرقبها عند الباب فما أن رفعت ذلك الكيس وأرادت ان تضعه في بلبيل النفايات إلا وشهقت وصرخت وصقض منها ذاك الكيس وصرخت بأعلى صوتها وخرت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 وامشي في حياته فوالله إن لك لن تخلف ألقوه في كف المنون ما ضمه صدر حنون تبا لكم يا مجرمون أو ما بكم عقل رزال ما بكم عقل رزا حجورها هاها حجورها هاها حجورها, هاها حجورها, هاها حجورها, هاها حجورها هاها أوصلها إلى الهواء أوصلها